الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحيى الله إخواننا الافاضل في جمعية الحكمة وحي الله جميع إخواننا الذين يشاهدوننا ويحضرون معنا هذا اللقاء هذا هو اللقاء السابع عشر في مادة النحو وطبعا في الدرس الماضي وقفنا مع ترجمة المصنف وهي باب الاعراب ثم وقفنا مع كلام المصنف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها إلى هنا وصلنا وكان قد بقي في الدرس كلام قلنا نؤخره واليوم ان شاء الله نتمه بعد أن ذكرنا أن الإعراب في اللغة يطلق على معاني كثيرة وذكرنا أهمها بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعل وذكرنا أيضا الإعراب اصطلاحا وقلنا ينقسم إلى قسمين الإعراب اللفظي والإعراب المعنوي والإعراب اللفظي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف وقلنا المعنوي هو الذي اشار اليه ابن اجر بقوله هو اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهو مذهب شيخه ابي حيان. ثم ذكرنا ايضا انه لا فرق بين الاعراب اللفظي والاعراب المعنوي. وانما الإعراب كما قال ابن مالك نقول في جاء زيد جاء في عمار المنع الفتح زيد فاعل مرفوع بنفس الضمة منصوب أيضا في النصب بنفس الفتحة مجرور أيضا بنفس الكسرة وكذا تقول في النيابة مرفوع بنفس الواو مرفوع بنفس الالف منصوب بنفس الألف منصوب بنفس الياه وهكذا أما المعنوي فتقول وعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جره هذا هو الفرق بينه إذن لا يتعلق في هذا الشيء كما قال ابن فلذلك نقول بنفس الضمة ونقول وعلامة رفعه ولذلك قلنا الفاء للفاء والعين للعين الإعراض هو تغيير أواخر الكلم والتغيير يكون في أواخر الكلم احتراز من التغيير الذي يقع في أوائل الكلمات وفي أواسطها أو في أوسطها والتغيير يقع لماذا؟ لاجل اختلاف العوامل الداخلة عليها وقلنا العوامل يعني التعاقب لا يمكن أن تأتي العوامل دفعه واحده فالاصل كذا قال بعض علماء النحو ان الكلمه كانت موقوفه فلما دخل عليها عامل الرفع صارت مرفوعه ولما دخل عليها عامل النصب صارت منصوبه ولما دخل عليها عامل الجر صارت مجروره وهكذا فاذا التغير من الوقف الى الرفع ومن الرفع الى النصب ومن النصب الى الجر. عليكم السلام وبركاته. على حسب العوامل على حسب العوامل طيب العامل الذي يطلب الرفع هل يطلبه لذاته ام لا هذا هو السؤال اليوم الذي نبدأ به ان شاء الله هل العامل يطلب الرفع لذاته ام لغيره هذا هو السؤال الذي نبدا به فطبعا انتم جئتم متاخرين لكن كان هناك مراجعه سريعه فقط والان نبدا في الدرس ان شاء الله سؤال اليوم هل العامل يطلب الرفع لذاته ام يطلبه لغيره هذا هو السؤال الجواب يقال العامل لا يطلب الرفع ولا يطلب النصب ولا يطلب الجر لذاته لاحظ قد يظن البعض أن العامل يطلب الرفع لذاته إذا كان عامل الرفع وأنه يطلب النصب لذاته إذا كان عامل النصب وأنه يطلب الجر لذاته إذا كان عامل الجر الجواب لا العامل لا يطلب الرفع لذاته ولا يطلب النصب لذاته ولا يطلب الجر لذاته انما العامل اذا كان عامل رفع يطلب ماذا يطلب الفاعل اذا كان عامل رفع يطلب الفاعل وان كان عامل نصب يطلب ماذا النصب وان كان عامل جر يطلب الجر إذا فالعامل ماذا يطلب يطلب فاعلا ويطلب مفعولا ان كان عامل نصب ويطلب مفعولا او منسوبا منسوبا والمنسوب المنسوب يسميه العلماء المنسوب اليه يعني المضاف اليه المضاف اليه فماذا يطلب العامل اذن يطلب الفاعل ويطلب المفعول ويطلب المنسوب اليه المنسوب إليه يعني المضاف فماذا طيب اذا الفاعل ماذا يقتضي هذا هو السؤال الثاني الفاعل ماذا يقتضي الفاعل يقتضي الرفع والمفعول به من شأنه ما لا من شأنه النصب والمنسوب إليه من شأنه ما لا الجر إذا فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تغيير أواخر الكلم تغيير أواخر الكلم يعني تغيير أشوال لا بد من هذا القيد تغيير أشوال أواخر الكلم ركزوا معي جيد لا بد من هذه الزيانة لا تقول تغيير أواخر الكلم على ظاهري لا بد من هذا القيد تغيير أشوال أواخر الكلم لأن الذي يقع فيه تغيير الحاله حاله الاخير والا هل الحرف الاخر نفسه هو من يتغير الجواب لا الحرف الاخر لا يتغير ابدا مثلا اذا قلت زيد ويدخل عليه ماذا عامل الرفع تقول جاء زيد زيد كيف كان في اول الامر كيف كان كان في آخر إيدال كان ساكنا كان الحرف الأخير كيف هو؟ سليم. ساكنا ولما دخل على عامل الرفع كيف صار؟ صار مرفوعا لكن هل بقي الحرف هو هو؟ الجواب بقي الحرف هو هو الدال هل تغيرت؟ لا إنما الذي تغير الحالة من حاله السكون؟ الى حاله الرفع اذا دخل عليه عامل الرفع ومن حاله النصب اذا دخل عليه عامل النصب ومن حاله الجر اذا دخل عليه عامل الجر فاذا من الوقف الى الرفع ومن الرفع الى النصب ومن النصب الى الجر فركزوا اذا ما الذي تغير فاذا قلنا تغيير اواخر الكلم معناه اخر الكلمه زيد ما هو اخر كلمه زيد أو اسم زيد الداب هل تغير الداب لا. لا إذن ما الذي تغير حالته إذن لا بد من هذا القيد فلذلك كل من شرح مثل ابن آج الروم قال هذا قال لا بد من, لا من هذا القيد أن تقول تغيير أحوال أواخر الكلم لا بد من هذا القيد تغيير أحوال أواخر الكلم اذا آخر الكلم لا يتغير إنما الذي يتغير حالته ولهذا وجب التنبيه لأن لا يظن ويظن ظان أن المصنف رحمه الله قصد تغيير الحرف بقوله تغيير أواخر الكلم تغيير أواخر الكلم فالحرف الآخر لا يتغير. الذي يتغير هو حال الأواخر. فهناك فرق بين تغيير الآخر وتغيير حال الأواخر. حال الأواخر. حال الأواخر يتغير من ماذا؟ من وقف إلى رفع ومن رفع إلى نصب ومن نصب إلى جر إلى غير ذلك. مفهوم هذا؟ إذن هذا القيد ضروري ولذلك كما قالوا تغييره. أواخر الكلم وما معنى تغيير أواخر الكلم؟ ما المراد به؟ المراد به أن نقول هو عبارة عن تحول آخر الكلم من حالة إلى حالة. نعم تحولها آخر الكلمه تحولها من حالة إلى حالة. ما معنى تحولها من حالة إلى حالة؟ من حالة الوقف إلى حالة الرفع ومن حالة الرفع إلى حالة النصف ولهذا إذا قيل لك ما معنى تغيره وما معنى تحوله من حالة إلى حالة ماذا تقول؟ تقول معنى التغيير من حالة إلى حالة أي تغير من حالة الوقف إلى حالة الرفع ومن حالة الرفع إلى حالة النصف ومن حالة النصف إلى حالة الجر هذا هو سبب التغيير هذا هو سبب التغيير هذا هو الذي عناه المصنف بقوله تغيير أواخر الكلم تغيير أواخر الكلم ولذلك أنا ركزت على هذا لأن هذا القيد قلّ من يقف عنده لأنهم يطيرون ويقول تغيير أواخر الكلم ويبقى هكذا إبعاً بينما لا بد أن تقول تحول أواخر الكلم شكلا وليس حرفاً شكلاً نعم لا, لا هذا شيء آخر فتغير نحن نتكلم الآن عن اسم مفرد تغير مما له من حالة إلى حالة وقد يتغير إذا كان مثلا أسرع الخمسة أو جمع المذكر السالم أو التثنية لكنه من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة وهذه الواو التي يؤتى بها في حالة الجمعي إنما هي يؤتى بها نيابه أما النون فهي عوض عن التمويل في الاسم المفرد كما سياتي إن شاء الله تبارك وتعالى فهي عبارة عن تحولها من حالة إلى حالة هكذا عبارة عن تحولها من حالة إلى حالة يعني التغيير آخر كلمه من حالة الوقف إلى حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجهد فهمنا هذا ولكن هذا التغيير ما هو سبب هذا التغيير؟ ما هو سبب هذا التغيير؟ سببه هو اختلاف العوامل الداخلة عليه داخلتي عليها الآن سنصل إلى نفة النوت ما معنى اختلاف العوامل؟ ما معنى اختلاف العوامل؟ الجواب تعاقبها تعاقبها واحدا بعد واحد لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة يعني يقع التعاقب واحدا تلو أخرى هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى تغيير أواخر الكلم. إذا شئنا أن ندقق أكثر هذا التغيير قسمه العلماء إلى قسمين، هذا التغيير قسمه العلماء إلى قسمين، تغيير ملفوظ به وتغيير مقدر قلنا التغيير يقع في أواخر الكلم والمراد انتقال حالة من حالة إلى حالة وقلنا يقع لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليه يعني تعاقبها جاء عامل رفء ذهب وجاء عامل النصف ذهب وجاء عامل إيش؟ الجر هذا التغيير لكن ينقسم ينقسم إلى قسمه ما هي القسم الأول تغيير لفظي والقسم الثاني تغيير مقدر أو تقديري تغيير ملفوظ به والتغيير مقدر وهذا معنى قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا لفظا او تقديره ما هو العامل المنفوض به ما هو العامل المنفوض به يعني قلنا التغيير اما ان يكون منفوضا به واما ان يكون مقدرا المنفوض به عنده ضابط ما هو ضابطه سجل ضابطه وعكسه يقال في التقدير ما لا يمنع من اللفظ به مانع ما لا يمنع من اللفظ به مانع هذا يش هو ضابط من ضابط العامل اللهفض ما هو ضابط العامل اللهفضي ما لا يمنع من التلفظ به مانا من التلفظ الأفضل. ما لا يمنع من التلفظ به ما في مانع يمنعك من التلفظ به مثلا اذكر من المثال الذي ذكرنا سابقا زيد زيد زيد زيد هل هناك من يمنعك من التلفظ بضمه الدم أم ليس هناك منع هل هناك منع ليس هناك منع جاء زيد اذا تلفظنا بالضمه هذا اذا كان عامل الرفض رايت زيدا اذا تلفظنا بالفتحه مررت بزيد اذا تلفظنا ايش بالكسره فلذلك ماذا قلنا ما لا يمنع من التلفظ به مانع زيد هل يوجد فيه مانع يمنعك من التلفظ بالضمه إذا كان العامل يطلب الرفع أو العامل يطلب النصف النص الجواب لا أو العالم يطلب الجر لا إذن ليس هناك مانع يمنعك من التلفظ بالضمة ومن التلفظ بالفتحة ومن التلفظ بالكسرة فماذا؟ هذا هو العامل ليش؟ العامل اللفظ هذه الامثله الثلاثة جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أمثلة الثلاثة هذه الأمثلة الثلاثة هل يوجد فيها مالع يمنعك من التلفظ بالحركة ضمة كانت أو فتحة أو كسرة أم لا يوجد؟ لا يوجد إذن ماذا نقول لهذا؟ عامل ملفوظ به في إشكال؟ عامل ملفوظ به إذن هذا واضح ما هو العامل المقدر؟ هو ما يمنع من التلفظ به مال. احسنت، عكس هذا اللفظ هو الذي يمنع من التلفظ من التلفظ به مانع من الموانع الثلاثه. ما منع الموانع الثلاثه. سجلوا الان الضابط. هو قلنا عكس اللفظ هو الذي يمنع من التلفظ به مانع من ماذا؟ من الموانع الثلاثه. واضح واضح هو الذي يمنع من التلفظ به مانع من الموانع الثلاثه ما هي الموانع الثلاثه, الموانع الثلاثة التعذر الاستقاله والاستقاله والمناسب الموانع الثلاثه هي التعذر والاستقاله والمنازمة. إذن فالمقدر هو ما هو ضابطه هو الذي يمنع من التلفظ به مانع من موالع ثلاثة يمنعك من أن تتلفظ بالضمة يمنعك مانع من أن تتلفظ بالفتحة يمنعك مانع من أن تتلفظ بالكسر في الموالح الثلاثة في التعضل والاستقار والمنازرة طبعا الاستقار النص. ليس هناك مانع يضع، إنما الضم والكسر أما في التعذر الثلاثة وإما في المناسبة الثلاثة كما ستسمعون ان شاء الله؟ واضح؟ اذا عرفنا ضابطيش ضابط اللفظي وعرفنا ضابطيش المقدر أو التقديري أو التقدير. عرفنا ضابطهم في ماذا؟ طيب قلنا الموانع الثلاثة هي التعذر والاستثقال والمناسب ما هو تعريف التعذر حتى نذكر المثال لا بد أن نذكر التعريف أو قل الضابط التعذر هو كل كلمة آخرها ألف لازمة كل كلمة آخرها ألف لازمة قبلها فتحها كل كلمة أو قل كل اسم كما تشاء قلنا كلمة يشمل حتى الفعل كل كلمة آخرها ألف لازمة يعني قد تكون هناك ألف لكنها ليست لازمة فلذلك نقول كل كلمة آخرها ايش ألف لازمة قبلها فتحها من يذكر مثال موسى موسى كل كلمة كيف هي؟ آخرها ألف ألف مقصورة لا تلتفت الى كونها تكتب على شكليه الف مصطفى كل كلمه حال ان التعريف وانت تتامل في مدى في المثالين كل كلمه موسى كلمه مصطفى كلمه اخرها الف لازمه مصطفى موسى قبلها فتح قبلها فتحه وهذه الفتحه يعني يسميها السيبويه الف صغرى الف صغرى اذا موسى ومصطفى في الاسم وفي وفي الفعل تقول يخشى يخشى يرقى يطغى كلمة آخرها ألف لازمة قبلها فتح لاحظ معروف في إشكال ما في إشكال هذه الأمثلة هل ممكن أن نقول فيها في موسى ومصطفى ويخشى ويطغى ويرقى وهكذا هل ممكن أن نقول الضم الظاهر في آخره هل ممكن أن نقول الفتحه الظاهرة في آخره؟ هل ممكن أن نقول كسر الظاهرة في آخره؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا نقول ضم الظاهره في آخره أو الفتحه الظاهرة في آخره او الكسره الظاهرة في اخره؟ لماذا نقول هذا؟ هناك مانع من الضغورية. أحسن. هناك مانع. منع, منع من ظهوره. لأن هناك مانع يمنع من التلفظ بماذا؟ بهذه الحركات اذا قيل لك لماذا لا نقول ضم الظاهره في اخره والفتحه الظاهره في اخره والكسر الضاهر في اخره قل لان هناك مانع يمنع من التلفظ بهذه الحركات الثلاث فاذا إذا كان لا يمكن ان تلفظ به ماذا نفعل نقدر الحركه نقدر الحركه نقدرها نقدرها في ماذا في المقصور نعم نقدرها في اسم المقصور موسى مصطفى الرحى الفتى يخشى ها؟ فإذا ماذا نفعل نقدر الحركة نقول حركه نقدر الحركة في المقصور كيف نقدرها نقدرها على حسب ما يقتضيه العامل على حسب ما يقتضيه العامل لماذا لماذا؟ لعدم تعذر تحريك الالف لعدم تحريك الألف. لا يمكن ان تقول موسا موسا موسائي يمكن لا يمكن فلذلك قلنا لعدم ايش تعذر تحريك الالف لا يمكن ان تحرك الالف مع الرفع وتقول موسا عن ذلك لا يمكن أن يقال فيه انه مقصورة ولا في موسى يعني تظهر وتحرك الآلف المقصورة مع الرفع الضم ومع الفتح ومع النصر الفتح ومع الجر الكسر يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لتعذر لتعذر هناك مانع يمنعك أن تظهر الحركة رفعاً كانت الحركة أو نصباً أو كسرة طيب قد يسأل سائل ويقول ما هي الحركات التي تقدر في المقصور ما هي الحركات التي تقدر في المقصور اسم المقصور قلنا ضابطه ما هو ضابط المقصور وهو ماذا قلنا التعذر هو نفسه كل كلمة اخرها ألف قبلها لازم فتحه لازمه اسم لازم مقصور لازم هذا هو اسم مقصور لكن ما هي الحركات التي تقدر في اسم المقصور ما هي الحركات التي تقدر في الاسم مقصور؟ الجواب يقدر في الاسم المقصور كل الحركات وعندما نقول كل الحركات يعني الضمه والفتحه والكسره بخلاف, بخلاف اسم المنقوص بخلاف اسم المنقوص للاستفقه في الاستفقه فلا يمكن ان نقدر في جميع الحركات الان سنصل الى المنقوص قلوا لي الحركات التي تقدر على الاسم المقصور الجواب كل الحركات شنو كل الحركات الضمه والفتحه والكسره طيب بخلاف الاستفقه الاستقلال يتبع الاسم المنقوص يتبع الاسم المنقوص ماذا نعني بقولنا الاستقلال يتبع اسم المنقوص اولا ما هو تعريف وضابط الاستقلال ما هو تعريف وضابط الاستقلال ان قلنا الموانع الثلاثه المقصور والمنقوص ما آخر يعني التعذر والاستقلال والمناسب فما هو تعريف وضابط الاسم المنقوص هو هذا والذي يكون في آخره ياء والذي يكون في آخره ياء لازمة قبلها هاتسرة عكس ما قلنا في اسم المقصور المقصور قلنا الألف لكن هذا ماذا نقول والذي يكون في آخره ياء لازمة قبلها هاتسرة والذي يكون في آخره ياء لازمة قبلها كسر طيب هذا في الاسم ولماذا قلنا والذي يكون في آخره ولماذا لا يكون في آخره أنه هو تعذره لا هو في تعذره هذا غير صحيح هو في الاستثقاء لكن قلنا والذي يكون في آخره ياء لازمة قبلها كسر هو مركز كيف يغزو ويرمي ها لماذا لا نقول يكون في اخره ياء وواو الجواب قال العلماء الاسم منقص قل قلما تجد الاسم المنقوص في اخره واو الا قالوا بعض بعضهم قل مثل صفر ها سكسو على لغه المغرب ها ولهذا قلنا ايش هو الذي يكون في اخره ياء لازمه ياء لازمة قبلها كسره اما الواو لازمه قليل او لا يمكن حتى اذا وقع فيكون من باب سمع لهذا قلنا ياء لازمه ياء في آخره يا لازمة قبلها ايش كسر نحو ماذا قاضي. القاضي والرامي والهادي ها؟ هذه كلها وذلك من الأمثلة يعني أنت خذ الضابط خذ الضابط يكون في آخره والذي يكون في آخره ياء لازمه قبلها, قبلها كسر القاضي والهادي والرامي والنامي ها؟ كلها في الضالث داخل في الضابط إذن كم ذكرنا الآن من الموانع ذكرنا مانعين ذكرنا مانعين منع الأول ما هو التعذر والمانع الثاني ما هو الاستقال بقي حكم المانع الثالث أو قل كم ذكرنا لكم من أحكام الموانع الثلاثه ذكرنا حكم المانعين التعذر والاستفقال وبقي حكم المانع الثالث فما هو المانع الثالث حكم المناسبة شيخنا لم نتكر الحركة التي تقدر اسمها سيادة المناسبة المناسبة فالمناسبة إذا كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم إذا كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم ما حكمها كتابي قلمي قلمي اذا كانت اش إذا كانت الكلمه مضافه الى ماذا الى ياء المتكلم ما حكمها حكمها تقدر عليها جميع الحركات كالطبع حكمها تقدر فيها جميع الحركات كالتعذر. مفهوم هذا؟ طيب فهذا يقال له إيش؟ يقال له المانع الثالث المناسبة المناسبة مفهوم؟ المناسبة لاحظتم؟ اذا ذكرنا المانع الأول والمانع الثاني والمانع الثالث المانع الأول التعذر تقدر فيه الحركات الثلاث والاستثقال تقدر فيه ماذا الضم والكسر فقط وأما المناسبة فحكمه ماذا تقدر فيه جميع الحركات جميع الحركات ماذا معني بها الضم والفتح والكسر الضم والفتح والكسر قد يقول قائل إن الاسم المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيهم الحركات الثلاث ما هي الحركات الرفع والنصب والجر هذه الحركات الثلاث تقدر فيه إيش؟ الحركات الثلاث شنو هي الضم الرفع والنصب والجر والمنقوص منقوص ماذا يقدروا فيه المنقوص ماذا يقدروا فيه المنقوص يقدر فيه تقدروا فيه الضمه تقدر والكسر تقدروا فيه الضمه والكسر أما الفتحة فلا تقدر أما الفتحة فلا تقدر كيف تكون الفتحة؟ تكون ظاهرة فيه تكون ظاهرة فيه أعيد وألخص عندنا اللفظي معروف تظهر فيه الحركة اللفظي والذي لا يمنع مانع من ظهور الحركة حركة الإعراب رفع نصب جر لكن المقدر هم ثلاث ما تقدر فيه الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة وهو ماذا التعذر والمناسبة وأما المنقص ماذا يقدر فيه الضمة والكسرة فقط جاء القاضي ومررت بالقاضي ومررت بالقاضي جاء فعل ما مبني على الفتح القاضي فاعل مفروع بضم المقدرة على اليمن عمدو ريا الاستفقاء لأن الضم على اليمن ثقيلة فليس يمكن أن تقول جاء القاضي القاضي لأن وقعت إثر عدوتها الكسرة فلذلك قلنا ضم المقدرة إج على اليمن بالقاضي الكسرة المقدرة على اليمن من عمدو ريا الاستفقاء لكن في النص ماذا نقول؟ رأيت القاضيه رأيت فعل وفاعل والقاضيه مفعول به كيف هو منصب وعلم تسمي فتح الظاهرة في آخر فتح الظاهرة في آخر فلذلك الممالك تكلم على ماذا تكلم على المقصور والمرقص وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقيمة كارمة المصطفى هذا ماذا هذا المقصور هذا المقصور إذا اخذتم ضابط تعرفنا هذا المقصور والمرتقي هذا يشوى المرقوص ثم قال والثاني ما المرهب بالثاني؟ المرقوص والثاني منقوس ونصبه ظهر والثاني منقوس المرتقي وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة المصطفى لا اسم ماذا؟ اسم مقصور. والمرتقي اسم ماذا؟ منقوص هذا في الإعراب ماذا نقول فيه؟ المنقوص المرتقي جاء المرتقي ومررت بالمرتقي إذا الضم والكسرة تقدر لا تظهر؟ تقدر. تقدر لكن في النص ماذا نقول؟ رأيت المرتقية يعني رأيت في وفاع المرتقية كما هو؟ مفعول به كيف يكون؟ منصوب وعلمة السرين؟ فتح الظائره في آخره فتح الظائره في آخره ولذلك ماذا قرن الملك والثاني منقص ونصبه ظاهر والثاني منقص شنو هو الثاني المنقص المرتقي والثاني منقص ونصبه ظاهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر واضح ما في اشكال لماذا تستصعبون ماذا السهل والثاني منقوص ونصبه ظهر رأيت القاضية رأيت الهادية والثاني منقوص المصطفى المرتقي والثاني منقوص ونصبه ظهر في حالة النصب ورفعه ينوى كذا أيضا يجر الرفع والجر ينوى يقدر ونحن كنا عندما نصل إلى هذا البيت كنا نغيره ونقول والثاني ماذا نقول فيها؟ والقاضي من وعيبه ظهر، والقاضي من وعيب من والقاضي من وعيبه ظهر. فإذا هذا هو النصب سيظهر في من قوس ويقدر فيه الرفع والجر. أما المقدر على المقصور فهي الحركات الثلاث والمقدر على المناسبة, الم... المناسبة... آه... النسبة ماذا لا... للتناسب أو المناسبة ها؟ أو... كم الحركات الثلاثه واضح اذا فالمقصور ماذا نقدر فيه كم حركة نقدر فيه ثلاثة جاء المصطفى جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى اذا في حالة الرف تقول ضم المقدر على الالف وفي حالة النصب تقول فتح المقدرة على الألف وفي حالة الجر تقول كسى المقدرة على الألف وكذلك تقول هذا كتاب ورأيت كتاب ونظرت إلى كتابي ضم المقدرة على ما قبل يأم المتكلمين عميذه ويرياشتغال المحل بحركة المناسبة والفتح المقدرة على ما قبل يأم المتكلمين عميذ ويرياشتغال المحل بحركة المناسبة ولكسرها كذا تقل إعراض واحد إذا الحركة الثلاث تقدر فيه كذلك في الإسم المقصود بينما المنقص ماذا يقدر فيه الرفع والجهر فقط السؤال هنا هل ما يقال في الاسم يقال في الفعل هل ما يقال في الاسم يقال في الفعل طبعا عندما نقول فعل ما المرد بالفعل فعل مضارع الجواب نعم ما يقال في الاسم يقال في الفعل مثل إذا قلت يرمي، يرمي، يغزو، يرمي يغزو، يخشى، يخشى، فإذا قلت لن يخشى، لن حرف نفي ونصب المستبط يخشى في المضارع منصوب الوعلة منصبه فتح المقدرة على, علي ألف من عند ورياق لن يغزو لنحرف فيه ونسب ونستقبال يغزو فع المضارع منصب بماذا؟ بلن وعلى ما تنصبه وعلى ما تنصبه الفتح المقدم ما تشين الفتح المقدم ونسبه ظهر وعبذي نصمك يدعو ابن مالك الفتح الظاهر في آقره نحن قلنا هل ما يقال في الاسم يقال في الفعل قلنا الجواب نعم إذا قلت مثلا جاء القاضي القاضي فاعل. كيف يكون؟ مرفوع المترفعي. ضمن مقدرة عالية. من عمد ورها؟ استثقال. مرت بالقاضي كسر المقدرة عالية. من عمد ورها الاستثقال. لكن في النصف رأيت القاضية رأيت فعل وفعل القاضية كيف هو؟ مفعول به. كيف يكون مفعول به؟ من صبو على فتح الضاهرة. فتح الضاهرة في آخره. ما يقال في الملقوس؟ مع الاسم يقال في الفر. مثلا يخشى لم يخشى لم يرمي لن حرف نفي ونصب واستقبال يرمي فع المضارع منصوب بلل وعلمة نصبه فتح الضائرة في آخرين يغزوه لن يغزوه إذا قلت في الرفع يغزو يغزو فع المضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواق من ظهورها الاستثقار يرمي فع مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء من عمدهورها اش الاستثقال لكن اذا كان منصوبا ماذا نقول الفتحه الظاهره في اخره لا نقول منع من وراء التعظر الاستثقال بل نقول فتح الظاهره في اخره الاستثقال في حاله الرفع مع الفعل وفي حاله الرفع والجر مع الاسم اما الفعل فلا خفض في, في الافعال لاحظتم طيب أما النصب إذا قيل لك في النصب ما هو دليلك من كلامي مالك تقول وثاني منقص ونصبه ظهر ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا أيضا يجر وإذا قيل لك ماذا قال ابن مالك في الفعل إذا كان منصوبا قل ابن مالك يقول وأبدي نصب ما كيدعو يرني لن يدعو و لن يرمي لن يدعو لن حرف نفي واستقبال ونصب واستقبال يدعو فعل مضارع كيف هو منصب وعلامه نصبه فتح الظاهر في آخره لن يرمي لن حرف نفي ونصب واستقبال يرمي فعل مضارع منصب بماذا بلن وعلامه نصبه فتح الظاهر في آخره واضح في اشكال وعليه يقال المقصور يكون فيه التعذر على الالف مطلقة هذا وقع سي المقصور يكون فيه التعذر على الالف مطلقة ايش معنى في مطلقه يعني سواء كان في الاسمي والفعل سواء كان في الاسمي والفعل يعني كما تقول في الاسم الضمه المقدره على الالف كذلك تقول في الفعل الضمه المقدره على الالف كما تقول في الاسم المقصور والفعل المقصور الضم المقدرة والفتحه المقدره وكذلك تقولها في الفعل كذلك ما يقال في اسم يقال في الفعل الا ان الزياده في الاسم انه عنده الجر والفعل لا يمكن ان يكون مشهورا طيب هذا في المنقص وماذا نقول في المنقوص نقول ايضا الاسم المنقوص يكون فيه الاستثقال في الرفع والجر ان كان اسما طبعا يكون فيه لاستثقال في الرفع والجر ان كان اسما جاء القاضي ومررت بالقاضي وفي الرفع ان كان فعلا واما النصب فيهما فواحد شنو هو النصب فيهما الظهور يعني سواء كان في الاسم او في الفعل الظهور فيكون ظاهر وهذا معنى قول القائل تعذرا في الالف استثقال في الواو والياء فخذ مثال كقال موسى معشر اليهودي قد يأتي محمد ويغزو من جهد يأتي ضم المقدرة على الياء من عمد ورياء الاستثقال يغزو في المضارع مرفوع ضم المقدرة على الواو من عمد ورياء الاستثقال تعذرا في الالف الاستثقال في والياء فخذ مثال كقال موسى معشر اليهودي قد يأتي محمد ويغزو من جحد هذا في حالة الرفع أما في حالة النصب ماذا نقول نقول الفتح الضائر في الأخير وهذا معنى إذا تاملت في كلام المصنفون يعني طيق وكما يقولون دائما والمعلم والذي يبين والذي بين أفضل هو كلام مالك قال وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارئه فقسم الإسماء إلى ماذا إلى منقوص والى ماذا والى مقصور وطبعا ذكرنا كلام ضابط العلماء للمقصور وضابط العلماء للمنقوص هذا معنى كلام المصنف او معنى قوله الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديره في اشكال المتن واضح طيب قول المصنف لفظا او تقديره قبل ان نذكر الامثله لا بد ان نقف مع او لفظا او تقديره انا اسالكم وطبعا في الاعراب لو كنا نعلم كلام المصنف لرايتم ما قيل في هذه الاو ما قيل في هذا الحرف. فالآن أنا أسألك لفظاً أو تقديره. هل أو في كلام المصنف لفظ أو تقديره للشك أم للترديد؟ يعني للتردد لفظاً أو تقديره. ما رأيكم؟ للشك. لماذا إذن؟ لأنه يوجد من العوامل. يوجد من العوامل. لا. أنا أسأل هل هو للشك أم للترديد؟ الجواب قول المصنف لفظاً أو تقديراً ليست للشك ولا للتردد لا بل هي للتقسيم أو للتقسيم أو هذه للتقسيم لفظاً أو تقديراً كأن المصنف قال لاحظوا التغيير الذي يقع في أواخر الكلم لا يخلو إما أن يكون ملفوظاً به وإما أن يكون مقدراً واضح في إشكال فبدل أن يقول المصنف هكذا ويكون هذا في استطانه وطول التغيير الذي يقع في آخر الكلم إما أن يكون ملفوظا به وإما أن يكون مقدرا. ماذا قال لنا التغيير طغير أو آخر الكلمه الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها قال لفظا أو تقديرا لفظا أو تقدير إذن كلام المصنف كما رأيتم واضح جدا ولكن بقي لنا أمر ينبغي أن يعتني به الطالب ما هو هذا الأمر الذي بقي لنا ما هو الجواب الأمر مهم هي كيفية الاعراب كيفية الإعرام والتدريب على الاعراب وغالبا من يشرح كلام المصنف ما يذكر الامثله هنا في هذا الباب ولهذا سمي. باب الإعراب سمي باب الإعراب والإعراب مطلقا كما قلنا سواء كان لفظا أو كان تقديرا لفظا أو تقديرا فنحن نذكر بعض الامثله لنرى هل فهمنا فعلا كلام المصنف أمنا مثلا يضرب زيد عليا من منكم يعرب لنا هذا المثال نبدأ بالمثال اللفظ نبدأ بالمثال اللفظ يضرب زيد علي يضرب في ماذا يضرب فعل مضارع. مضارع مرفوع, مرفوع وعلمة رفعه الضم الضائرة, الضائرة, في الضائرة في آخره سؤال الضم الضائرة في آخره هذا واضح الكل يعرفه لكن ما هو الرافع المضارع آه. التجرب هذا في أحد أقوى الأربعة إنما تقول التجرب من الناصب الجازم لا يعني إنه قول واحد ضربة لازم لا هناك مذاهب أربعة وهذه المذاهب إن شاء الله ستعطيكم في باب إيش؟ باب الأفعال في بابي الأفعال وأصحها وأرجحها التجارب من الناصب والجازب وهو اختيار من؟ اختيار ابن مالك ولذلك سياتي إن شاء الله يقولون في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدن أو أربعة مذاهب في العدن تعرف تعر فيه وقوع سي مدى مذ... ثعلب حرفك بلا منازعه وقدم الاول خذ بشاره وفي الخلاصه له اشاره ماذا يقصد بخلاصه بن خلاصه بن مالك الفيه مالك يشير الى قول ابن مالك ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب او جازم كتسعد ايش معنى هذا لاحظ لتفهموا هذا جيدا نترك الاعراب ونرجع الى الاعراب لن يضرب يا رب المثل الذي ذكرنا نرجع له لن يضرب الآن لن حرف نفين ونصب واستقل يضرب في مضارع منصب بلن وعلمة نصبه الفتح الضائر في آخر الفتح الضائر في آخر من الذي عمل فيه النص عمل نصب ايش هو عمل نصب لن جميل لن يضرب لم يضرب لم حرف نفين وجزمين وقلبي يضرب فعل مضارع مجزوم من العامل في الجزم لم. لم طيب إذا الآن في النصب عامله لن وباقي حروف النصب وفي الجزم لن وباقي حروف الجزم طيب إذا جردنا ركزوا معي إذا جردنا الفعل المضارع من الناصب والجازم كيف يبقى مرفوع. يبقى مرفوع، فلذلك نقول يقرب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في اخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم واضح جردناه من الناصب والجازم هذا هو ايش كوننا جردناه من الناصب والجازم عامل هو التجرد من الناصب والجازم وهذا عامل لفظي وعامل معنوي هذا عامل معنوي كما قلنا سابقا العامل المعنوي كل شيئاني الابتداء والتجرد يا إخوان لاحظ واضح هذا طيب تابع زيد زيد فاعل محفوع إذا قلنا الإعراب لفظي فسيكون محفوعا بنفس سنت إذا قلنا بأنه لفظي نقول مرفوع بنفس الضم وإذا, وإذا قلنا معنوي وعلامة رفعه الضم الضائرة في آخره عليا مفعول به منصوب. منصوب إذا قلنا الإعراب, الإعراب لفظيا إلى قلنا الإعراب لفظيا ماذا نقول بنفس بنفسي الفتحة وإذا قلنا معنوي بفتحة. وعلامة نصبه الفتحة, الفتحة الظاهره في فيها إما نفس الفتحة وإما الفتحة علامه مفهوم ماذا طيب لن يضرب زيد محمد لن يضرب زيد محمد. من يعيد لن حرف نفي ونصب واستقبال. أنت تنفي لن يضرب. تنفي وقوع الحدث. حرف نفي ونصب ينصب الفعل المضاد. واستقبال لن يضرب لن يضرب واستقبال تجعل واستقبال. فماذا؟ طيب. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يضرب في المضارع منصوب بلن وعلى ما تنصبه الفتحة الظاهرة في آخره طبعا إذا قلنا معنوي أما إذا قلنا رفضي بنفس الفتحة وهكذا قس في كل أنواع الإعراب نفهم هذا؟ هو منصوب بماذا؟ بلن هنا زيد ما موقعه في الإعراب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أو بنفس الضم لم يضرب زيد محمد محمد ما موقعو في مفعول به مفعول به كيف يكون منصوب وهكذا تقول في الإعراب اللفظي هذا كله الان إعراب لفظي ولا مقدر اعراب لفظي, لفظي. تعال ننظر سواء كان في في الفعل او في الاسم اعطينا امثله ذكرنا امثله او بعض الامثله لان خالد الازهري ذكر امثله كثيره ذكر صفحه وزيد كلها في امثله اللفظي والتقدير فلناخذ الان الاعراب التقديري سواء كان في الاسمين او الفعل المقدر يعني المقدر يخشى موسى ربه يخشى, يخشى موسى ربه يخشى في اعماله فعل مضارع مرفوع وعلى ما تفحه الضمه المقدره على الالف من عن الوريا التعظيم طبعا الرفع له التجرد من ناصب والجاز يخشى في المضارع من فعب الضمان مقدرة على الألف من عمله وراء التعذر العامل في الرفع التجرد من ناصب والجاز إذا شئت أن تزيد على أرجح الأقوال الأربعة على أرجح الأقوال الأربعة هذا أو تقول على الراجح من الأقوال الأربعة لأنها أقوال اربعه في رفع المضارع في رافع المضارع طيب يخشى موسى موسى ما هو فاعل كيف يكون فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضم الظاهره ولا المقدره المقدره على الألف هل تظاهرة أو غير ظاهرة هناك منع يمنعها منع من ظهورها ايش التعذر لأنه يتعذر علينا ان نظهر الضم على الألف المقصور، الألف في الاسم المقصور، مفهوم؟ طيب، رب ربّ مفعول, مفعول به منصوب ولذلك نقول منصوب على الطعم، منصوب على الطعم. دائماً نقول هكذا، يعني عند في الفاعل إذا كان لفظ الجلال نقول ماذا نقول؟ الفاعل مختار وفي المفعول به ماذا نقول؟ منصوب على الطعم. حتى قال القائل اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم اذا ركزوا هذا واضح سهل لا تستصعبوا ما هو سعي طيب يخشى موسى رب رب قلنا مفعول منصوب على التعظيم وعلامه نصبه على الظاهر وعلامه نصبه الفتحه في آخر مضاف رب مضاف ولا مضاف إليه مبني, مبني على هذا مبني على الضم في محل ماذا في محل جر ربه في محل جر لأنه مضاف إليه له حال واحدة إيش هي والثاني جرم والثاني يجر والثاني يجرر حسنت لأن ضمير ولماذا هو مبني لأنه ضمير والضمائر كلها أمنية وكله مضمارن له البناء يجرد هذا هو يجهل. مفهوم هذا طيب مثال اسم هذا ذكرنا مثال الفعل. ونحن ذكرنا مثال واحد ويكفي من قلادة ما أحط بالعقول فإذا عرفنا الإعراب قس عليه إذا عرفنا مثال واحد قس عليه ذكرنا مثالنا الذي ذكرنا مثال الفعل ولا مثال الاسم الفعل. للفعل أعطيني مثال للاسم جاء موسى راكبا جاء موسى راكبا أعطيناه المثال للفعل والاسم الفعل الاسم. طيب أعطيني الآن جاء موسى فعل مضارع أعطيني الفعل مض جاء موسى راكبا جاء فعل مض من جاء الف فعل مض من جاء الفتح لا, لا محرلة هو من إعراب موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم المقدار على ألف من عميد وري ماذا التعذر راكبا حال طيب وما يقال في الرفع يقال في ماذا يقارف النصر مثلا تقول رأيت موسى رأيت موسى لن يخشى رأيت موسى تقول رأيت فعل وفاعل موسى مفعول به منصوب وعلى ما موسى وعلى ما تنصلي فتحة, فتحة. المقدرة, المقدرة, المقدرة على الألف منع من دورها التعفل منع من دورها التعفل طيب لن يخشى كذلك نفس الشيء فتح المقدره على الالف من من نوريها التعذ وفي الجر في الاسم طبعا لان الفعل ما فيه جر مررت بموسى مررت فعل وفاعل مررت فعل وفاعل ب حرف جر حرف جر موسى مجرور وعلامه جره ماذا نقول كسر مقدر على الالف لماذا لا منع من التعذر التعذر هذا كله مثال ماذا التعذر. مثال المقصور سواء مع الفعل او مع الاسم في حاله الرفع وفي حاله النصب وزياده على الفعل في حاله الجر مع الاسم وماذا في اشكال ما في اشكال واضح. واضح واضح واضح طيب الان عندنا المنقوص المنقوص جاء القاضي جاء القاضي جاء القاضي وطبعا القاضي ما دخلوا هنا المنقص ما دخلوا المنقص داخل في التقدير في في ضمي وركن لا داخل في التقدير المقام لفظا أو تقديرا فقوله أو تقديرا ماذا يدخل فيه يدخل فيه المقصور والمنقص وأيضا ياء النسبة يا طبعا المناسبة يا المناسب ماشي بالنسبه يا فماذا طيب فنقول مثلا جاء القاضي من يعلم جاء القاضي انت جاء فعل الماضي مبني على الفتح لا له القاضي فاعل كيف يكون فاعل مرفوع ما ترفعين ضم المقدره على ماذا على الياء القاضي ضم المقدره على الياء منع دوريا للاستثقال الاستثقال يكون في الواو والي دائما، والتعذر يكون في الالف الاستثقال يكون في الواو والي، والتعذر يكون في الالف فنقول الضم المقدر على من نعمله ريا ماذا؟ الاستثقال. أعطي مثال في الجر. مررت بالقاضي. مررت فعل وفاعل بحرف جر. القاضي جر. وعلمت جري الكسر المقدر على ماذا؟ على من نعمله ريا. الاستثقال من عند ظهورها الاستثقال مفهوم واضح من عند ظهورها الاستثقال طيب هذا في حاله الرف وما يقال في الاسم يقال ايضا في الفعل وما يقال في الاسم يقال في الفعل طيب اعطيني مثال في النص او نبدا بالفعل مثلا يغزو محمد او يغزو علي يغزو علي اليهود يغزو علي اليهود يغزو عندنا الشاهد فيغزو يغزو, يغزو فعل في مضارع مرفوع بالضمه المقدره على ماذا على, على الواو من منع ضمورها الاستفقة يرمي محمد الكفار يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمى المقدرة على من عام دوريام ماذا؟ الاستثقال طيب في النص ماذا نقول؟ لن يغزو لن حرف نفي ونصف واستقبال يغزو في المضارع منصوب وعلي. بلن وعلمة وصفه فتح الظاهرة, فتح الظاهرة في آخرين فتح الظاهرة في آخرين رأيت القاضية <تصفيق> قل رايت فعل وفاعل القاضي, القاضي ينفعل به ومنصبه على ما تنصبه فتحة ظاهره في آخره لن يغزو فتحة ظاهره في آخره لن يرمي فتحة ظاهرة في آخره هذا في ماذا؟ هذا في المنقوص هذا في المنقوص واضح الإعرابين هذا متى؟ متى هذا الإعراب؟ إذا كانت الألف موجودة واذا كانت الياء موجودة اذا كانت الالف موجودة واذا كانت الياء موجودة ذكرنا هذه الامثله كلها الالف كيف هي موجوده والياء كيف هي موجوده يا ترى اذا كانت الالف محذوفه او كانت الياء محذوفه ماذا نقول عرفت الان الاعراب اذا كانت الالف أو إذا كانت لياؤلوا موجودة عثمان يعلم لنا جاء الفتى هذا مقصور وليس ملقوص جاء فاعل مبني على الفتح لا مهلاه من إعراب الفتى فاعل كيف يكون مرفوع وعليه ما تعرفين ضمة الألف من عند وريال من عند وريال تعذر التعذر, التعذر. طيب جاء القاضي جاء القاضي. جاء فعل ماضي يعني فتح القاضي فعل مفعول لما تفعل ضمم مقدر على ماذا <تصفيق> عن الياء من عنده رياض لستقال يخشى محمد يخشى فعل مضارع مرفوع بالضم مقدر على الالف من عنده رياض ماذا يخشى <تصفيق> استقال الياء والواو اما الالف تعظم انت عندك غير التعظم يكون على الالف التعذر يكون على الالف اما على الواو يا ماذا يكون الاستثقال يستفقل واضح الامر سهل جدا الالف يكون فيها ايش التعذر ولا الاستفقال. التعذر الواو يا ماذا يكون فيه الاستثقال طيب ركز معي عثم عثمان التعذر كم حركة نقدر فيها ثلاث حركات. الضمه والفتحه والكسره والاستققال كم حركة نقدر فيها حركتين شنو هي الضمه والكسره طبعا الاسم وان الفتحه كيف هي ظاهره ولا مقدره ظاهره واضح في اشكال طيب اذا هذه الحاله والالف موجوده والياء موجوده طيب اعطوني مثلا اذا كانت الالف محذوفه او كانت الياء محذوفه كيف نتعامل معها انا عمدا اعدت الاعراب وعثمان الحمد لله فهم وعرب الامثله الثلاثه بقي لنا اذا كانت الالف محذوفه نقول جاء فتى تن رايت مررت بفتى مررت بفتن الالف هنا موجوده ومحذوف ها الالف محذوفه لا تلتفت الى كونها تكتب الالف يا ان انما تكتب خطا ولكن تلفظ بها لا نتلفظ بها لان الألف حذفت التنوين التنوين ولذلك لم نحذف التنوين ان الالف ساكنه والتنوين ساكن الالف ساكنه والتنوين ساكن أليس كذلك؟ بلى الالف ساكن والتنوين ساكن عندنا قاعدة ما هي القاعدة التي معروفة والكل يعرفها إن, إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يقول لنا فحثوا أحق وهما عروف يعني يقول إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق وإن يكون لينا شنو مال لي؟ وايون، وايون، الواو والالف والياء، وايون هذه حروف ثلاثة، هذه حروف اللي إن التقاء ساكنا فكسر ما سبق، ان التقاء ساكنا فكسر ما سبق، مثلا قلنا ماذا قلنا؟ الفتا الفتا دخل عليه التنمويل ماذا تقول؟ رأيت الفتى. رأيت فتى. أو جاء جاء الفتى جاء الفتى. طيب إذا حلفنا ألف وح عفوا حذفنا ألف من آخره جاء التنمويل جاء ألف. لا يمكن ألف التنمويل لا يجتمعان. لا يمكن أن تقول جاء الفتى يمكن, يمكن. قاعدة معروفة أن ألف التنمويل لا يجتمعان. كما ان ال والاضافه لا يجتمعان إلا معروف أسر أل بذل موظاف الموتفال وصلت بالثاني كالجه الشعر ال والتنوين يجتمعان أو يجتمعان لا يمكن ان تقول جاء الفتن بالتنوين فاذا إذا أردنا أن نحذف الألف أو نقول متى تحذف الألف إذا التقى الساكن اين الساكن هنا الالف فتا الف ساكن لا ساكن, ساكن. والتنويم كيف هي ساكن حركه ساكن طيب ما الذي حذفنا هنا ركزوا معي هنا جيدا مصطفى ركز معي هم ما الذي حذفناهم حذفنا حرفا حذفنا الف الفا لماذا حذفنا الالف الفتحه وعندما حذفنا الالف الفتحه بماذا اتيناه اتيناه بالتنويم فأصبح فتن فتن فالاصل أن تكون فتن بالتنوين أما أن تقول جاء فتن بدون أرف هل يمكن؟ يمكن ولكنه وجه ضعيف يمكن ولكنه وجه ضعيف إنما أن تقول جاء فتن لاحظت ورأيت فتن ومررت بفتن ومرر طبيفة العرّ موجودة ولا محوفة محوفة لأن نحن ننظر إلى التنوين ننظر إلى التنوين فقد يقول قائل منكم لماذا حذفنا العرّ ولم نحذف التنوين؟ لأن تنوين حركة أصلية العرّ من حروف عين وحرف علة آخر يعني تقريبا الجواب صحيح تقريبا لاننا نحن اذا قيل لك لماذا حذفنا الالف ولم نحذف التنوين طبعا سواء في الرفع او النصب او الجر لماذا ماذا يقول الجواب لان الالف من حروف العله اما التنوين فمن حروف الصحه هكذا قل فمن حروف الصحه فحذفنا المعتل بدل ماذا بدل ان نحذف الصحيح واضح عثمان ان حروف الصحه وان حروف العله واين من حروف ماذا حروف العله حروف الين حروف العله والتنوين من حروف ماذا من حروف الصحه من الا من الاحق بالحذف حرف, حرف المعتل ام حرف الصحه حرف عندنا قاعده تقول حرف المعتل اولى من حذف الصحيح حذف المعتل أو لا من حذف الصحيح مفهوم هذا؟ هذا الحكم إذا كانت الألف موجودة أما إذا كانت محذوفة فكما قلنا لكم ماذا نقول؟ إذا كانت الألف محذوفه يعني غير موجودة نقول جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى أين تعرفون بأن الألف محذوفة؟ أولا في الاعراب إذا أشكل عليك وتقول هي مكتوبة لا لا تلتفت إلى كونها مكتوبة على شكلية إنما هي الالف محذوف بدليل أننا تنفضنا بالتنوين قلنا جاء فتن ورأيت فتن ومررت بفتن ومن يعلم منكم جاء فتن أنت ممسا جاء في مبني على الفتح لمح لهم إعراب فتن فاعل مرفوع بالضمه المقدره على, ال... على الالف لا اعرب هذا هذا عرج اعرب ناقص مخدوج ركز جاء فتن جاء فعل ماضي على فتن فاعل مرفوع بالضمه احفظ الإعراب مرفوع بالضمه المقدره على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنة واضح ما في إشكال فاعل مرفوع بالضمه المقدرة على الألف المحذوفة لماذا لالتقاء الساكنة واضح في إشكال وهكذا تقول إذا كانت الألف محذوفة قل أعدوا ربما جاء فتن جاء فعلمات منع الفتح فتحنا من محنلا بالاعراب كيف يا عثمان فاعل مرفوع مقدرة على الالف المحدوفة منع من ضر يا مذا طعم لالتقاء الساكن محدوف لالتقاء الساكن هذا في حالة الرفع وماذا تقول في حالة النصب رأيت فتن رأيت قوم بالاعراب أنت رايت فعل وفاعل, وفاعل. فتن, فتن مفعول, مفعول به منصوب آه آه على تصلح الفتحة المقدرة على الألف على الألف هو نفس العلام الذي قلنا ما لك تقدم لجنوط أخرى لتقاء الساكنين الألف تقول فتن مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة مم. على الألف منع من الألف المحووفة التقاء الساكين مفهوم؟ واذا لماذا تخاف من الخطأ تصل الصواب حتى إذا أخطأت يلقاعد الإعراب رأيت فتن رأيت, رأيت فعل وفاعل فتن مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة, المقدرة, المقدرة على الألف المحذوفه لالتقاء الساكنين واضح كذلك تقول في المجهور مررت بفتن مررت فعل وفاعل بِ حرف جر ومساعد فتن جره. الكسرة. الكسرة المقدرة على ماذا على على, على على الألفي على الألف إيش؟ واحد إنما تتغير فقط كما ذُم المقدرة على الألف المحدودة للانتقال الساكنين فتح المقدرة على الساكنين الكسر المقدرة على الألف المحدودة الساكنين في إشكال ما في إشكال وما يقال في المقدر المقصور يقال أيضا في ماذا في المنقوص جاء قاضم جاء قاضم جاء في عمار مبني على الفتح قاضم وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمت المقدرة على الأي في المحدود قاضم هذا ما قصور ليس مقصوراً ضم مقدر قاضي. قاضي. على ماذا قاضي قاضٍ عليا قول نفس الإعراب الضم المقدر عليا المحدودة تي. طيب إذن هذا اللي استقبل ضم المقدر عليا علي من عبد الله ولكن هنا نقول ضم المقدر عليا المحدودة المحدودة لأجل ماذا؟ لاجل لأجل التقاء الساكنة. إذا واضح يا ولذلك ممكن أقول لكم التعذر ركز معي، الت... ركزوا معي جميعاً. التعذر يظهر في الاسم أو الفعل المقصود والاستثقال يكون في الاسم المنقوص. هذا كله في حالة إذا كانت الألف. وليا موجودتين وإلا كانت مقدره على الأخير نقول لاجل ماذا؟ لأجل التقاء الساكنين لأجل التقاء الساكنين اقتصارنا على هذه الأمثلة لا يعني الحصر اقتصارنا على هذه الأمثلة لا يعني الحصر ولكن الأمر كما قال خالد الأزهري في شرحه ذكر عندما ذكر الامثله قال وقس على هذه الامثله ما اشبهها فحيث كان اخر او في اخر الاسم المعربي حرف صحيح او حرف عله يشبه الصحيح كالواو والياء الساكن ما قبلها هذا يشبه هذا, هذا يشبه الصحيح مثل دلوين وضبيين هذا الاعراب فيه ظاهر لا يكون مقدرا ظاهر في اخره لان الضابط هل يمكن لا لا يشمله الضابط حيث كان في اخره واو او ياء وقبله ساكن فالاعراب فيه ظاهر فالإعراب فيه ظاهر تقول مثلا دلو هل هو نقوله هنا مثل القاضي لا ماذا نقول رايت دلوا ومررت بدلو ومررت بالدلو ها اذا اعطاه دلوا اخذ دلوا جاء دلو مثلا فالاعراب هنا هل يكون مقدرا ام يكون لفظيا لفظيا ظاهرا يكون معرابا لماذا لانه اشبه الصحيح الشبه الصحيح. وماذا قلنا في القاعدة السابقة؟ أو في الضابط السابق؟ إذا كان الاسم في آخره ألف زائدة لازمة عفوا ألف لازمة قبلها ماذا؟ فتحه أو قلنا ياء لازمة قبلها ماذا؟ كسر أما إذا كان الالف إذا كانت الالف مفتوحة ما قبلها هذه ماذا نقول؟ هذه تقدر, تقدر لمن يتعذر والياء مكسور ما قبلها هذه أيضا تقدر لكن إذا كان ويأم قبلها ساكن هذا يشبه الصحيح هذا الإعراب يكون فيه ظاهرا في آخره ضم الظاهرة في آخره كما قلنا في النفظين والفتح الظاهرة في آخره وهكذا تقول في الكسرع فالإعراب يكون مقدرا فيه إلا أن الألف تقدر فيه الحركات الثلاث تعذراً لماذا؟ لكونه لا تقبل التحريك ولا تقدر فيه الحركة استثقالا لكونها تقبل الحركة ولكنها ثقيلة تقبل الحركة ولكنها ثقيلة جاء القاضي فالضمة في الياء ثقيلة لماذا ثقيلة؟ ولهذا نقول مستثقالاً ولهذا نقول ضمة مقدرة الياء منع الغريا الاستثقال وإذا قلنا جاء فتن هنا الألف موجودة إذن قد يقول قائلون الالف الألف لا هي في اللفظ موجودة ولكن في ماذا في الإعراض غير موجوده ولذلك لا تلتفت إلى كونها تكتب ياء مثل جاء ومررت براحا ها ومررت براحا ومررت بمو بماذا براحا هذا نقول وإن كان في الآخر, في الآخر كانها مكتوبه ولكنها غير موجودة بدليل التنويه ثم أيضا آخر كل من الاسم والفعل كالحالة ثلاثة احوال ولهذا قلنا الانتقال من الوقف إلى الرفع ومن الرفع إلى النصب ومن النصب إلى غيره ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى أنواع الإعراب أنواع الإعراب وعليه نقول هذا معنى باختصار قول المصنف رحمه الله باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وفيما ذكرنا من الأمثلة في الإعراب اللفظي والإعراب التقديري كفاية مطلقا سواء كان اللفظي في المضارع أو في الإسم وسواء كان المقدر في الاسم أو في المضارع وأيضا سواء كان العامل ماضيا كما إذا قلت جاء موسى أو كان مضارعا إذا قلت يخشى موسى أو يقوم موسى أو كان قام القاضي ويقوم القاضي أو قرأ كتابي ويقرأ كتابي وسواء كانت الامثله للمذكر أو للمؤنث أو لغيرهما أو لغيرهما فالإعراب فيها مقدر إلا أن الألف كما قلنا تقدر فيه الحركات الثلاث لكن لا تقبل التحريك إن هذا ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في الآخر ماذا قال وأقسامه أربعة رفع ونص وخفض وجزم. الآن ممكن ألخص ما سيأتي إن شاء الله ركزوا معي جيدا وهذا يجعله كالجدول أو كالجدول. كيف؟ أكتب هكذا الإطار وضع رقم أربعة ثم رقم أحد عشر أكتب رقم أربعة هكذا رقم أربعة رقم أحد عشر يلي رقم عشرة يلي, يلي رقم خمسة عشر أحب أن تذكروا وأن تجمعوا كل مجموع كان يكون المجموع أربعين وهذه هي علامات الإعرام وأعلم بأن سمة الإعراب أربعة عشر بالأرتياب وصلها أربعة مهمة بقي فروع ويا موضع أصل حقيقي موضع فرعي خمسة عشر فاحفظ يا أخي وقيت كل شهر أو كما قال هذا سيأتي إن شاء الله للمبيت السادات الآن اكتب ما قلت لكم هكذا في الصفحة أربعة يليها ماذا أحد عشر يليها ماذا عشرة يلي أعماله خمسة عشر إيش هي أعماله أربعة هي الرفع والنصب وماذا آخر والجر والجزء لحد مصطفى الرفع والنصب هذا كله سيأتي إن شاء الله النحو كله يدور على هذه السمات وهذه العلامات ومجموعها واكم أربعة واحد عشر كم الان خمسة عشر خمسة عشر ضف الى يا عشر كم المجموع الان خمسة وعشر ضف الى يا عشر ها خمسة عشر المجموع اربعة رايت هذا او لا ركز معي الاول كم اربعة, أربعة. هذه الاربعة ضع تحتها رقم لا رقم الرابع تحتها وماذا الرفع شكل عمودي الرف، وتحتوي ايضا النصب اكتب وتحتوي النصب النصب وتحتوي ايضا الجر وتحتوي ايضا الجزم ليس هكذا لاحظ هذا مثلا اربعه ركز معه هذه اربعه هذه احدى عشر ركز معي جديد هذه عشرة هذه خمسة عشر أربعة هكذا تحت منها الرفع تحت أيضا النصب تحت الجر التح الجزب لاحظتم انظر الرفع خذ الرفع تحتوي يعني أربعة تحتو الرفع النصب الجر, الجر، الجزم شكل عمودي لاحظتم هذه ماذا تسمى هذه الأربعة أقسم. الأصول هذه الأربعة تسمى الأصول اكتبنا الأصول أصول إعراب كم هي أربعة الرفع والنصب والجر, والجر والجزم احد عشر ماذا يسمى مواضع الاصول مواضع الاصول كم احد عشر عشرة ماذا تسمى الفروع هذه عشرة ما هي الفروع الفروع خمسة عشر ما هي مواضع الفروع مواضع الفروع لاحظتم اعيد هذا عندنا أربعة تحتها ماذا؟ الرفع والنصف والجر والجزم ماذا تسمى هذه؟ الأصول أصول الإعرام يليه رقم 11 ماذا تسمى هذه؟ موادع الأصول يعني موادع هذه الأصول ما هو موضع الضماء؟ ما هو موضع النصب ما هو موضع الجر؟ ما هو موضع الجزم تسمع ايش مواضع الاس؟ ايش معنى مواضع الاس؟ مثلا تقول الرفع للرفع اربع علامات الضمه تكون في الاسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء اربع هذه ما دخل في ماذا؟ في مواضع الاس في النصب في الاسم المفرد والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء وماذا اخر؟ وجمع التكسير وجمع التكسير أربعة أضف إليها كم في النصب كم تضيف إليها اسم المفرد وشنو آخر وجمع التكسير وشنو آخر والفعل مضارع إذا دخل على ناصفهم يتصبح آخر إشي طيب والجر الخفض اسم مفرد المنصرف طبعا وجمع التكسير منصرف، وجمع المؤنث السالي سبعة ضف إليه كم؟ ضف إليه كم؟ ثلاثة. ثلاثة. كم؟ أربعة. في الر الرفع اسم مفرد جمع التكسير جمع مؤنث سالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. كم هذه أربعة. في النصب اسم مفرد جمع التكسير جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع اسم مفرد رايت زيدا او رايت ها؟ جمع التكسير فعل مضارع اذا دخل علي ناصب ولم يتصل باخره شيء نعم كم الان سبعه ايضا اسم مفرد في الجر اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنى السابق ولا يكون إلا مصرف والفعل المضارع فيه أيضا الجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر ومواضعه ستأتي إن شاء الله اذا الآن هذا تلخيصه وسيأتي إن شاء الله ترطيبها فنقول عندنا الأصول كم هي أربعة مواضع الأصول أحد عشر الفروع عشرة مواضع الفروع كمية خمسة عشر خمسة عشر وسيأتي إن شاء الله التفصيل ولذلك سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى باب معرفه علامة الإعراب بعد ذلك مباشرة إذا فهمنا قول المصنف الآتي واقسامه أربعة رفع ونصب وجزم وجر إذن الآن قرأنا قول المصنف باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقدير واضح مثل المصنف واضح ما في إشكال كل إشكال اللي ربما يظهر لكم زال بإذن الله عز وجل ونقف الآن على قول المصنف وأقسامه أربعة رفع ونصب وجزم وجر. إعراب كله يدور على هذه الاقسام أربعة وقد تعد وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم على هذه تسمى هذه هذه الأربعة ماذا تسمى؟ سعر. تسمى الأصل. ونعرف معنى الرفع ومعنى النصب ومعنى شهر. الخف ومعنى الجزم، ثم ندخل في باب معرفة علم الأعراب والأمر سهل جدا، ثم يكون الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نفرغ من باب معرفة علم الأعراب ندخل في الفصل وننظر الفصل له ارتباط بباب معرفة علم الأعراب قبل أن ندخل في باب الأفعال يكون الامتحان ونرجو ان تكونوا قد فهمتم الدرس واستوعبتم الدرس باذن الله عز وجل طبيعي يكون قد فرغنا من هذا الدرس باختصار نسال الله عز وجل ان يرزقنا وإياكم الفهمة والفتحة المبين وانما العلم بالتعلم كما نساله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعنكم الجهل كما نساله سبحانه وتعالى ان ينصر بكم الإسلام وأن يجعلكم إن شاء الله منارا للخير كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وان ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمته كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وان يوحد صفوف المجاهدين حتى يكونوا على قلب رجل واحد ان شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته